للمسلمون اليوم على الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وأصحابه تفر وتشددوا وتشددوا إلى 73 فرقة كما أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها لنا ونبهنا على أن لا يصح منها إلا طريق واحد بس والباقي لا تصبح فعلينا أن نتبع هذا الطريق الوحيد الذي يوصلنا آلى الله والذي يوصلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يجعلنا من رفقائه صلى الله عليه وسلم في الجنة في جنات المعين وعند الحوض الكوزر وجاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم بينما هو واقف على حافة نهر الكوزر حوض الكوزر الذي ماؤه أشد بيال من اللبن وطعمه أحلى من العسل وعدد أكوابه أكثر من عدد نجوم السماء الرسول صلى الله عليه وسلم واخفا على حافته ويمنع الكبايات ويعطي الناس من أمته ومن شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا اللهم إنا نسلك شربة من ذلك من, من يد عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم بمنك وكررك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال ولك وبينما هو يملأ الكبايات أو الكاسات يناول أصحابه ويأتوا جماعة غر المحجلين من آثار الوضوء من آثار الوضوء لأنه يعرف أمته الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أمته لأنهم يأتون غر المحجلين من آثار الوضوء الوجه أبيض أماكن الوضوء واليدين ابيض الى المرفقين والرجلين ابيض الى الكعبين ابيض بياض نوراني مو ابيض ابيض برص لا ابيض نور كلما ينظر اليها الانسان يريد ان يطيل النظر اليه وينظر اليه اكثر فكثر هذا الجمال وكانوا يقول الناس غرا وحجلين من اثار الوضوء ولكنهم مشركين يأتون معانهم مؤثر مغ... مغ... الوجوه غر المحجلين ولكنهم مشركين وقد فعلوا وفعلوا أشياء وأشياء إذا أرادوا أن يأتوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم ليتناولوا من يده المباركة كاس أو كوباية ليشربوا فالملائكة يقفون دونهم ويقولوا نانا أنتم مالكوا بالسبيل واخر فالرسول صلى الله عليه وسلم يناديه ويقول خلوه قالوهم يجب أمتي أمتي إنهم غر محجرين يرى ظاهرهم بياض الوجه وبياض اليدين والرجلين ولم يعمل غير ذلك ولم يعلم غير ذلك شيء الملائكة يقولون لا يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك وإنهم أحدثوا بعدك أي غيروا وبدلوا فعند ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سهفا سهفا لمن أحدث بعدك أي بمعنى بعدا بعدا لمن احدث بعدها اخواني يا امة الاسلام يا امة العقيدة يا امة التوحيد كثرة الصلاة وكثره الصيام والحج والعمرة والجهاد كل هذا اذا كانت العقيدة فاسدة لا تنفع بشيء لو كانت تنفع كانت تنفع لولئك الذين اتوا غرة المحجّلين وعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لملائكة خلوهم خلوهم يجو يشرب ومجي هل ملائكة تقول لا يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعده أي إنهم غيروا وبدلوا صاروا متدعين صاروا مخرفين صاروا مشركين صاروا منافقين وهكذا فعلينا أيها الأخوة أن نتحقق معنى كلمة التوحيد نحقق معنى إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك هذا معنى لا إله إلا الله هذا معنى لا إله إلا الله فعلا وحقا وحقيقة والرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أصبح رسولا وكلفه الله تبارك وتعالى بتبليغ الرسالة والدعوة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فاصدع بما تؤمر وأنذر عشيرتك الأخربين يا أيها المدسر قم فأنذر وبعد هذه الآيات المباركات الرسول صلى الله عليه وسلم قام ويبلغ دعوة ربه إلى الناس مدة ثلاثة عشر سنة كاملة في هذا البلد الأمين في مكة المكرمة قبل أن يهاجر إلى المدينة ليلها ونهارها صباحها ومساءها أسبوعها وشهرها ثلاثة عشر سنة كل سنة اثنى شهر كل شهر ثلاثين او تسعة وعشرون يوما وكل ذلك في سبيل ايه يا قوم قولوا لا اله الا الله بس ليس هناك صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا جهاد ولا حج ولا عمرة ولا شيء يا قوم قول لا إله إلا الله. 13 سنة ليلها ونهارها. والآن أنا لاحظت أيها الأخوة قبل قبل سنتين تقريبا كنت أصبا. والله علمنا مدة أربعة أيام أو خمس أيام تكررت مني موضوع التوحيد هذا على العقيدة على كلمة لا إله إلا الله. وبعض المسلمين وبعض المستمعين ملوا ملّ جاءني كلام منهم فيما بعد. إنه قال إيش بهال؟ ما يعرف إلا كلمة لا إله إلا الله بس ما فيش كلام ثاني ما فيش ترث ثاني ما في آية أخرى في القرآن ما في حديث آخر في ال في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل ليلة لا إله إلا الله لا إله إلا الله على أربعة أيام أو خمس أيام والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ 13 عشر سنة ليلها ونهارها صباحها ومساءها يدعو إلى قول لا إله إلا الله ولم يمل منها أحد ولم يقول احد خلاص يا محمد كفاية شبعنا وملينا ما احد قال هذا اخواني اساس دينكم اساس اسلامكم لا اله الا الله ان حققتم لا اله الا الله فنحن مسلمون مؤمنون موحدون متكلون على الله تبارك وتعالى واما اذا كما يلنا قليل يا ذات اليمين وذات الشمال السيد فلان ينفعنا والشيخ فلان يشفعنا والولي فلان يمسكنا وماذا فلان يغيثنا وكذا وكذا خلاص. رحنا في الشرك نسأل الله السلام ونسأل الله العالم يا <تصفيق> إخواني <تصفيق> لا إله إلا الله مرة واحدة كلمة لا إله إلا الله مع فهم معناها وتتبيق مقتضاها والدعوة إليها خير من آلاف المرات الذين يأخذون الصبح الطويلة ويقولون لا إله إلا الله آلاف المرات والصبح الطويلة لا إله إلا الله لا إله إلا الله هل هذا ينفع لما ينفع مليون مرة يقولوا لا إله إلا الله ولا يفهمون معناها إيه ما ينفع واحدة مرة يقول لا اله الا الله يفهمونها ويحونوا عليها خير من مليون مرة الذين يقولون كشريط مسجل او كالببغاء يردد الببغاء الكلمة تسمع ولا يدري ما ولا تدري ما هي هذه الكلمة ابي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن الساخر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك قال عليه الصلاة والسلام من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه كلمة خالصا من قلبه هذا شرط شرط في سحة قول لا اله الى الله كل الناس يقولون لا اله الا الله ولكن هل هو خالص من قلبه او مجرد تكرار باللسان؟ کیالب بغاء الواجب اذا قلنا لا اله الا الله يكون هذا خالصا من القلب نفهم معناها أن لا معبود بحق إلا الله لا نبي ولا ولي ولا شيخ ولا إمام ولا سيد ولا فلان ولا علان ولا الملائكة ينفعون أبدا هذا معنى لا إله إلا الله هكذا يجب علينا أن نكون من المسلمين إخواني وأنا تعبان كما قلت لكم ليلة أمس وأنا غبت ليلتين عنكم والله أنا مشتاق إلى رؤيتكم وإلى التحدث إليكم ولكن يقول الله تبارك وتعالى ليس على المريض حرج فأرجو أن يكون في ذلك كفاية وادعوا لي بالشفاء أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل لا إله إلا الله حقا وحقيقة ومن أمة لا إله إلا الله ومن من يطبق ويحقق معنى لا إله إلا الله ويعرف معنى التوحيد